اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين سلام لك سيد الشهيد العظيم مار جرجس أمير الشهداء إن كل الشهداء في السماء فرحين بك اليوم لأنك أنت العظيم فيهم لأجل أن المسيح إلهنا رفعك إلى ملكوته وجعلك أمير الشهداء القديسين من إنتاج شركة فون يرن مشمّاس بولس ملاك شريطه الجديد بطل المسيحية باقة من الترانيم والمدائح لأمير الشهداء مار جرجس مار جرجس بطل المسيحية قدوتي انت وغني عليا بيجي تو دل بس حیا دورتی انت علیه و دن جرحك والسم بطل جلدوك جرحك سوك على يا بطل جلدوك مهما بيحصل ماسك ايد الفادي يا بود بتقول كل الدنيا بل اتعذبت سبع سنوات صابر محتمل الالمات تعذبت سبع سنوات صابر محتمل الالمات دايما تشكر و بترفع لي صلوات لمك هو و بتعزيات وبترفع لي صلوات يملأك القوه و تصبر اوجاع على اوجعك دي المسيحية قدوتي انت وغالي عليا ما يجرد إسبطني المسيحية قدوتي انت وغالي عليا وما بتوء في الليل عتناصر وطبقت نور ليها وما بتوء في الليل عتناصر وطبقت نور ليها وتعدي علي كل أيام وإنت بتسكر رغم دي عليك الايام وانت بتشكر رأما لامس يا وصعبة ويا سعى جهز لك افرح خلك تنسى كل جراح ويا سعى جهز لك افرح خلك تنسى كل جراح زمان الغربة واخدت مكافأة سميا دهج الرئيس بطن البسحية وقدوة وطن المسيحية قدوتي انت وغاني عليا كما بتو في لر العتمة سلعتق بتنورلي